على عليك اكتفشنا ولا لسه يا جماعه ندخل في التلت التاني من الصوره او الجزء التاني من الصوره الجزء الاولاني انت عارف ربنا رحمك قد ايه قد ايه عمل ايه انت كنت من غيره هتبقي ايه انا عم عليك قد ايه الثلث التاني انت عارف جلال ربنا قد ايه ما احنا قلنا مرتين ذو الجلال والاكرام في الاول الاكرام اهو بعد كده الجلال بقى شوفوا الجلال شوف انا انا خلقت من ايه اول حاجه شوفوا جلال ربنا خلق ايه من ايه خلق الانسان من صلصال الفخار شويه طين شويه خزف طلعك منه بكل الاعجاز العلماء الطب بقالهم 300 سنه بيدرسوا ليه النهار في جسمك مش عارفين يوصلهم مش عارفين وفي الاخر يقولوا انون مش عارفين مش فاهمين الموضوع بيشتغل ازاي وخلق الجان من نار من النار الجن جه من شوية انفنت لهب والجن يا جماعه مخلوق عجيب جدا زي زيك اعضاء وجسم وصوت وكلام و... وما تشوفوش والملائكه اعجب مني وم... واعجب مننا ومن الجن الملائكه للجن بنشوفه ولا انت بتشوفه مخلوقات عجيبه عجيبه في قدره اللي. ازاي اذا ربنا يخلق مخلوق ممكن يكون قاعد هنا اهو وانا بتشرفه ومخلوق ثاني قاعد هنا لا انا شايفه ولا ده شايفه سبحان الملك سبحان الله العظيم فبأي ألاء ربكم تكذبون انتوا لسه ما فوطوش انتوا لسه ما حسيتوش بالنعم انتوا لسه قلوبكم ما تهزتش ما حسيتوش بجلال ربنا سبحانه وتعالى رب المشرقيين ورب المغربين انت عارف هيمنه ربنا على كل شيء في الكون قد ايه هيمنه ربنا يعني ايه رب المشرقين يا جماعه هو رب المشرق الشمس لها 365 مطلع يبقى ده رب المشرق سبحان الملك متحكم في كل شيء طب رب المشرقين اه ده في كواكب اكتشفوا لها شمسين جميل جميل ده كواكب الشمس بتاعتنا دي يعني ايه مشرقين يعني ايه في الشمس بتاعتنا دي مشرقين يا جماعه الشمس بتاعت الله مشرقين هم في دول مشوق طول عمرها وطول عمر تاريخها شو الشمس لغايه في لحظه الملك هيقول لها في اخر الزمان اطلع من الغرب هتطلع من الغرب يبقى لا مشرق المشرق من, من هنا ومغربنا مغرب من هنا ومغرب من هنا اطلع من هنا تطلع اطلعي من هنا تطلع عبد ذليل لله المجرات تحت سيطره الله فاي الهي ربكم اتوكذبا انتم لسه ما نزلتوش مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مي المالحه ومي العذبه الملح اللي مالي 3/4 ميه الارض لولاها كان زمان 3/4 الارض مستنقعات قاسه طب ما فيش ذره ملح تقوم فلتانه من هنا لهنا تقوم الملوحه دي ممنوع من هو ايه ده ذره ممنوع زي ما ربنا حكم المجرة رب المشرقين حكم الزرة مرج البحرين يعني هيمنه الله من المجرة الى الذره من المجرة والافلاك الى ذرات المية وذرات الملح هيمنه هيمنه شامله مرج البحرين يلتقيان بحر جو والبحر دي خصائص ودي خصائص انهار بتلتقم البحار دي خصائص ودي خصائص بينهما برزخ لا يبغيان انت اللي بتبغي بس ابداك اللي بيبغي الكائنات كلها مطيعة ادبئكم كله خاضع لربنا سبحانه وتعالى فبأي اله ا ربكم تكذبان وبعد كده انت عارفه قدره ربنا على كل شيء قد ايه القدره ربنا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان شوفي خرج من كرك بشويه ميه وملح لؤلؤ انت عارفه ان اللؤلؤ ده لعاب كائن من الكائنات البحرية لعابه لما بيرى بي... لما بيريد لما بيريد نتيجه النظاره التراب دخلت الصدفه بتاعته الرياله بتاعته دي هي هي, ال... هي, ال... هي اللي سبحانك يا رب سبحانك يا خالق يا عظيم لما واحد يقول بقى ان رق اهل الجنه لو طفل في البحر لاجعله الله قادر اذا كان رق مخلوق في الدنيا بقى لؤلؤ يا جماعه المرجان اللي هو الشعب المرجانيه لما بتموت الهيكل العظم بتاعها هو المرجان حاجه بكل الأولوان سبحان الله وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام شوفوا ماشيه على ايه شوفوا العملاقه المنشات ديت في القانون الـ الـ القانون الـ البحري اي فيديو وصف الصوفر العملاقه دي سموها ايه عشان يتعاملوا معاها في الضرائب ويا معنديهم في ال... في ال... على الدول في الاخر لم يجدوا في القانون العالمي وصف الا كلمه منشاه اعجاز اعجاز حقوقي في القرآن ولو الجوار المنشات في البحر كالاعلام فباي الاء ربكما تكذبان وبعد كده انت عارف قهر ربنا الكل الخلاق قد ايه كل من عليها فان في يوم من الايام ملائكه السماوات السبع هتموت وحاملات العرش هيموتوا وجبريل وإسرافيل وميكائيل هيموتوا وكلنا هنموت والحفظه اللي على اليمين والشمال هيموتوا اذا وكل الكائنات هتموت طب والعرش لما حاملات العرش هيموتوا مين اللي هيشيله لو كان حاملات العرش هما اللي العرش ربنا ولا حملت حملت العرش والعرش ربنا, ربنا مش محتاج حد لما يموت مربنا هو هيمن على كل شيء من قبل ومن بعد ويبقى وجهه ربك يا سلام على جمال وجهك يا رب اللي سمى نفسه بديع السماوات والارض بديع السماوات والارض يعني ليس له مثيل في جمال يعني بديع الشيء الشيء البدع اللي ملوش مثيل في جماله ربنا لا مثيل في جماله سو اللي خلق الجمال ده كله جماله قد ايه يا سلام على جلال وجهك يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك عظيم السلطان اللي يتجنن العلماء طب ما بالك جلال وجه لا قد اذا كان جلال وجه لا ذكر قبل اعظم السلطان يبقى جلال أد. يا سلام على نور وجهك يا رب اذا كان حرية بتتحك في الجنه بتنور سماء الجنه نور وجه مخلوق نور سماء الجنه امال نور وجه الخلق هيبقى ده يا سلام على راحت انا ساعه ما انظر في وشك يا رب بس انظر في وشك بانه عين بالعيون اللي عصيتك بيها هانظر في وشك ازاي يا رب. واحنا صحفنا مليانه غفله ومليانه ذنوب ومليانه بعص ومليانه تقصير ومليانه فقر صحف عندها فقر دم صحف عندها فقر حسنات صحف فقيره هنعمل ايه يا جماعه هننظر لوجه الله ازاي ويبقى وجه ربك ذل الجلال والاكرام لو ربنا اللي بيبقى الملوك كلها بتموت الحاكم الفلاني اللي سافر امبارح ماسك الحكم مكان الملك حسين ها سرطان اللي صدم حسين انا بجيب الملوك دلوقتي مت معدم الخليفه العباسي زمان مات بالضرب بالجزم شجره الدور ماتت في الابائيف لورانكابيلا في افريقيا الحارس بتاعه اطروا بالنار ها نابليون مات في المنفى هتلر مات منتحر لسه مين تاني لسه مين تاني يا جماعه النمرود مات بالضرب بالجزم لما الدبانه دخلت في مناخيره ومش عارفين يطلعوها ها الشاه ايران مات بالسرطان في مصر لسه مين تاني يا لسه من ثاني من الحكام كله بيموت وكلهم بيموتوا اصعب بوتات سبحان الله ربنا يقول لك مين سبحانه وتعالى كل من عليه حфан وابق وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباي اله اي ربك ما تكذبان يساله من في السموات والارض انت عارف غنى ربنا وافتقار كل شيء يساله من في السموات والارض يساله من في السموات والارض الملائكه مفطره اه بتدعي اه بتطلب اله حوائجها كل يوم هو في شأن يعني ايه يا جماعه ربنا في الصوره ذكر اعظم ثلاث رحامات في الوجود اعظم رحمات الدين القران علم القران اعظم رحمات الدنيا يساله من في السموات والارض اجابه الدعاء اعظم رحمات الاخره اللي هي ايات الجنه ليه أطول شط عن الجنه في القران 32 ايه عن الجنه ربنا جاب اعظم رحمات في سوره الرحمن السوره اللي احنا عايزين لما نقراها نتكثف نتكسر نتكسل للملك سبحانه وتعالى يساله من في السماوات والأرض وخازن ربنا ملئ كل يوم هو في شأن كل يوم في عطاءاته وفتوحات عظيمه نصبك منها قد ايه الليله ماذا انزلت الليله من الخزائن نصبك منها دي. يعني ايه شأن الشأن ده يعني امر لا يختص به الا واحد شؤون العاملين اللي عايز حاجه في, في امور العاملين يروح هنا شأنه يعني حاجه لا يختص بها الا الله يعني ما تروحش تدعي لحد ثاني لا بدوي ولا غير بدوي ولا مسؤول ولا غني تدعيش غير ربنا ده شأنه وحده كل يوم هو هو لوحده لا يختص به غيره هو في شأ فباي الاء ربك ما تكذبان وبعد كده يا جماعه بعد ما ربنا اتكلمنا عن اكرمه واتكلمنا عن جلاله يبدا التهديد يبدا الجزء اللي في النص في الصوره اللي هو جزء التهديد خد بالك المعامله ممكن تتغير المعامله ممكن تتغير ازاي سنفرغ لكم ايها الفقلاء سنفرغ لكم يا رب انت يا رب خالق السماوات السبع بكلمه كن وبتهد انا يا رب اقدر انك تقول لي انا سنفرغ لكم بكلمه مرعبه ده كلمه مفزعه طب صوت لنا يا رب وانت مشغول وهتفضلنا استغفر الله العظيم ده كلمه ما لا يفطر لغه ربنا لا يشغله شيء عن شيء ربنا في نفس اللحظه اللي كان بيتكلم موسى على جبل الطور فيها كان بيسمع ممكن الاربعه ممكن سبحانه وتعالى بيرتب رزق كل البشر وبيفرج كرب المكروبين وبيش في المرضى في نفس اللحظه اللي بيسمع دعاء 4 مليون واحد على جبل عرفات بيرتب رزق 6 مليار واحد على الارض في نفس اللحظه ده هي بيعلم ما يئلش في الارض وما يخرج منها ويراهم كلهم في نفس اللحظه ده ما يسقط من ورقه إلا يعلمها في نفس اللحظه رغم ان انا لو قلت لك راقب 10 حاجات بتتحرك في وقت واحد مخك يطير ما تقدرش تستحمل في نفس اللحظه اللي بيسمع فيها دعاء كل الملايين على وجه الارض والسماوات في نفس اللحظه اللي ملايين البشر بيصلوا في عشرات الالوف في المساجد ويعلم حال قلب كل واحد منهم في نفس اللحظه اللي بيرتب رزق كل المخلوقات من ملايين الانواع على وجه الأرض في نفس اللحظه في نفس اللحظه الله يا جماعه ده يشغل وش عن شيء امال ايه سنفرغ لكم في اللغة سنفرغ لكم أي الأخذ على غرة يعني لما هيتتخذ هتتخذ فجاه هتتخذ وانت مش محتسب هتتخذ وانت ما كنتش واخد بالك سنفرغ لكم ايها حتى أيها الهاء ما فيش بعدها الف ا ي ه مفيش بعد الايه ا ايها اخرها ا لا مفيش ا ليه مفيش مد ليه لان الاصل حقر اصلا يتمد ليه يتمد لكتاب المصحف نفسها اعجاز ايها الثقلان انت فاكر نفسك كل واحد فاكر نفسه له ثقل له وزن ايوه تعالوا اللي فاكرين ان لكم ثقل وايها الثقلان يلي تؤال في, في, في على ربكم وايها الثقلان على كل شيء في الكون البحر بيستجير منكم والسبع بتستجير منكم والشمس بتستجير من العصا تؤال على قلب كل شيء في الكون فبايه الاء ربكم ما تكذبان يا معشر الجدي والانثى ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فالفذوا لا تفذون الا بسلطان ربنا هو بيتكلم بي بي بالباء للجن والاند قال لهم انتو لسه متمردين انتو لسه مصممين على العصيه انتو لسه مصممين على ملئ الجامعات بالبعاصي والنوادى بالبعاصي والقنوات بالبعاصي لسه مصممين على الجرايد العلمانيه والبرامج العلمانيه لسه مصممين على المناهج لسه مصممين على ان المعاص ربنا